جيش من المشاعر بدأ صلى الله عليه وسلم انطلاقه من المدينة بإصدار أمر بقطع الأجراس من أعناق الإبل وكان عددها أقل من ثلث جيشه المتواضع الذي كان طعامه التمر جيش ليس معهم سوى فرسين للزبير وللمقداد أما البقية فيتناوبون على الركوب في مشهد خلاب فقر وحفاء وعوز ومع ذلك لن تجد أحد يسير على قدميه كل الطريق ولن تجد أحدا يركب كل الطريق كانت قافلة من القلوب والمشاعر ابن مسعود رضي الله عنه يقول كل ثلاثة على بعير فإذا انتقينا أروع ما في ذلك المشهد رأينا قائد الأمة وزعيمها المفدى بالأرواح والمهج يسير كفرد من أفراد جيشه لم ينفرد بحصان أو بعير ولم يركب طوال الطريق كان صلى الله عليه وسلم يكرر سنته في التماهي بشعبه في المأكل والملبس والمسكن وها هو صلى الله عليه وسلم يشاطرهم المركب أيضا إنه ينزل عن البعير ليركب أبو لبابه وبعد مسافة ينزل أبو لبابة فيركب علي ثم ينزل علي ليركب النبي صلى الله عليه وسلم فإذا أراد صلى الله عليه وسلم أن ينزل ناشداه البقاء قائلين نحن نمشي عنك فيسن سنة لمن أراد أن يكون ملأ سمع وبصر شعبه وجنده قائلا ما أنتما بأقوى مني ولا أنا بأغنى عن الأجر منكما فيسلمان أمرهما لله ويفسحان لقدميه الشريفتين الطريق كي تغبر في سبيل الله جيش من المشاعر والإيثار والأرواح العالية وفجأة يرتفع خلف الجيش غبار راحلة مسرعة اقتربت فإذا برجل ممتلئ بالشجاعة والنجدة فيسر الصحابة لهذا المدد الذي لحق بهم في مكان يقال له حرة الوبرة شق الرجل جموع المشات والركاب باحثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما صار بجانبه قال جئت لأتبعك وأصيب معك فسأله صلى الله عليه وسلم تؤمن بالله ورسوله قال لا قال صلى الله عليه وسلم فرجع فلن أستعين بمشرك ثم مضى حتى إذا كانوا بمكان يقال له الشجرة لحقه فناشده مرة أخرى فرده صلى الله عليه وسلم عاد الرجل مذهولا من هذا القائد الذي لا يعرف الانتهازية رغم أن ثلثي جيشه من المشاة، ومع ذلك يرفض استغلاله واستغلال دابته عاد الرجل بلا قلب بحث عن قلبه فوجده رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم فلحق بقلبه في البيداء هناك أعاد صلى الله عليه وسلم السؤال نفسه تؤمن بالله ورسوله فقال الرجل نعم عندها قال صلى الله عليه وسلم فانطلق سار الرجل وسط احتفاء إخوته الجدد لكن أخبارا مفاجئة كدرت صفو ذلك الاحتفاء